خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ نُقْفَةٍ فَإِذَا هُوَ حَصِيمٌ مُّبِينٌ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا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 وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي ان تميد بكم وانهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون أفمن يخلق كمن لا يخلق أ تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون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 فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكره قلوبهم وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه لا يحب المستكبرين.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 الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين اوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا في هذه الدنيا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دار الْمُتَّقِينَ جَنَّاتُ عَدْنٍ يدخلونها جَنَّاتُ عَدْنٍ تحتها تَجْرِي مِنْ تحتها الأنهار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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بلا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وليعلم الذين كفروا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له, أن نقول له كن نقول فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنه ولا اجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر بالبينات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون افا الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين او ياخذهم على تخوف فان ربكم لرؤوف أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم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 وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد انما هو إله واحد وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبا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 تالله لتسالن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه, وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به اَيُمْسِكُهُ عَلٰهُنَّ أَمْ يَدُسُّهُ فِى التُّرَابِ اَلَسَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السُّوْءِ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ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 فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم وما انزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فاحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الانعام لعبرة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 فما الذين فضلوا بردي رزقهم على ما ملكت أيمالهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم ازواجا وجعل لكم وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدت ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون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 ضرب الله مثلاً عبداً مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا ضرب الله مثلاً عبداً مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو يوفق منه سر و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 وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستويه وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إلَّا كَلَمْحِ الْبَصِرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.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 وليكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم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 وَالْقَوْلُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا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 ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى عليك الكتاب لكل شيء ورحمة وبشرى للمسلمين.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 ولا تسالوا عما كنتم تعملون ولا تسالوا عما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم من بعد ثبوتها فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء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 إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ما عيدكم يوم فدو ما عيد الله باق ولا نجزي أن الذين صبروا أجره بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن, وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم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 انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر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 ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَّةً كَانَتْ آمِنَةً مُقْمَئِنَتَيْ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغْدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَ أَهْمَ رَسُولٍ مِنْهُمْ فَكَذَبُوا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 وَمَا نَضطرُّ وَغَيْرَ بَاغٍ وَلَا عادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحَ إِنَّ رَبَّكَ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ شاكرا لأنعمه جتباه وهداه الى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنة وانه في الآخرة لمن الصالحين ثم اوحينا اليك ان تتبع ملة إبراهيم حنيفا تتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين